بسم الله الرحمن الرحيم أليه <الأم> <الأم> <الأم> <الكام> <الكام> <الكام> <الكام> <الكام> <الكام> إِنَّا أَنزَلْنَا الذِّكْرَ أَنذَرَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ <تصفيق> نحن نهدف عليك أخذنا القصص بما بِما أَوْ حَين إلَكَ ذَقُ آلَ وَئِ قال يوتف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر